بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب المسيب قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها ثم قال هي المغرب إذا فاتتك منها صلاة كلها لله على وعلى آله يجلس كل وكذلك محمد يحيى رحمه وحدثني إجمعين بسم ثم عبيد سعيد سعيد أنه هي رب أشرف ركعة ركعة بن بن عن عن عن في سنة هذا تحدثنا عنه في المجلس الماضي وذكرنا ك ي ف ي ة ذلك شرحنا ا ل س و ر ة التي ذكرها سعيد رحمه الله و ع ن د م ان قال إ ا ل ص ل ا ة التي يجلس في كل ر ك ع ة منها هي ص ل ا ة المغرب إ ذ ا فاتتك منها ر ك ع ة وزدنا س و ر ة أ خ ر ى وهي ص ل ا ة المغرب إ ذ ا أ د ر ك ت منها ر ك ع ة فكذلك يجلس في كل ر ك ع ة منها ووقفنا عند قوله وكذلك س ن ة ا ل ص ل ا ة كلها وقلنا ان هذه ا ل ج م ل ة فيها اشكالان اشكال من ج ه ة قائلها واشكال من ج ه ة معناها وقلنا لكم ان ان بعد النساخ ي ر و ي ت يحيى ا ل م و ط ا فيها هذه ا ل ج م ل ة يعني بعد ان بعد قول سعيد هي ص ل ا ة المغرب إ ذ ا فاتك ت منها ر ك ع ة وكذلك س ن ة ا ل ص ل ا ة كلها فتكون ويكون هذا الكلام من تمام كلام سعيد نفسه وهذه هي ا ل ن س خ ة التي شرح عليها والتي ا ت م د عليها الباجي في شرحه بعد قول سعيد هي ص ل ا ة المغرب إ ذ ا فاتتك منها ركعاه ة ق ل مالك وكذلك سنة الصلاة ل ك سنة ا الجملة فجعل هذه الجملة من قال و ل م ك لا مالك ن قول سعيد ه ذ ا إ ش ا ا ل ل أ وكذلك ل ل ا إ ش ا الثاني ما ل قوله معنى و ك س ن ة ا ل ص ل ا ة كلها ظاهر هذا الكلام صلاة كل أن إ ذ ا فاتتك منها ر ك ع ة ف أ ن ت تجلس في كل ركعه م ن ا وهذا ليس بصحيح. الآن إذا فاتتك ليس بصحح ركعة منها صلاة ل ا ظ ر م ث ل أدركت فأنت ستصلي معه وتجلس لأنه الأوسط أنت أنت وقد للتشاهد ركعة الركعة ركعتين ثالثة والرابعة ركعتين والرابعة ستصلي وتجلس فتجلس وتقوم الإمام الثانية ثالثة لصلاة ثالثة صلى سيجلس ليصلي معه ثم سيقوم معه فلن تجلس هنا ستجلس بعد ا ل ث ا ل ث ة ثم تقوم وتجلس بعد الرابعه ة التي ي التي أ خ ي ر ة ا ل تكون تماما لصلاتك ففي هذه الصورة لست جالسا في فلهذا اختلفوا سعيدا هذه هذا قوله قوله كلها وكذلك الصورة جالسا ركاعة الصلاة قلنا أشكال هذا القول على الناس ما معنى قوله سواء أكان القائل مالكا أو كان القائل、سعيدا. ما معنى قوله وكذلك سنة الصلاة لست كل على أو ركعة سنة معنى معنى من قالوا وكذلك س ن ة ا ل ص ل ا ة كلها المقصود المشار إ ل ي ه المقصود ا ي هو وجه الشبه بين الصلوات ا كلها هو الجلوس ا ل أ خ ي ر يعني أ ن الذي فاتته ركعه أ ي ركعه من أ ي صلاه ف إ ن ه لا بد أ ن يجلس في اخر ل أ ي في آخر صلاته ل س ل أ ن ذلك موضع تشهده وموضع تسليمه قائل هذا يرى أ ن هذا الذي أ د ر ك مثلا ا ل إ م ا م قد رفع ع ا م ي الركوع أ و أ د ر ك ه جالسا سيقول س في ف ن هذا ه المسبوق سيقول في نفسه أ ن ا أ د ر ك ت الجلوس ف إ ن م ا أ ف ع ل و أ ت ب ع ا ل إ م ا في م في فيما فاتني من ا ل ص ل ا ة أ م ا الذي أ د ر ك ت ه فلست أ ف ع ل ه ث ا ن ي ة فلما أ د ر ك الجلوس ك أ ن ه لا يريد أ ن يجلس فيقاله لا ا الصلاة كذلك ك ل سنة ه أ ي أ ن تجلس في آ خ ر ه ا وهذا ت أ و ي ل الباجي والزرقاني وابن عبد البر و أ ك ث ر المتكلمين على هذه ا ل ج م ل ة زاد بن عبد البر وجها اخر قال هو, هو ك ك ذ ل س ن ة الصلاه ة الصلاة ن الصلاه ا ة ا ل ع د الذكري ك أ ن م ا ل يقول ك ا أو ساعدا يقول وكذلك س ن ة ا ل صلاه ة ك ل المغرب أي و ك ذ ك سنة صلاة ل ا كلها يعني أ ي ص ل ا ة المغرب إ ذ ا فاتتك منها ر ك ع ة ف أ ن ت تجلس في كل ركعه م ن ا الحقيقة هذا التأويان في عندي منها الغرائب وكيف يصدران عن مثل وكيف قال الشبه في ه وجه الشبه يعني في كذلك س ن ة ا ل ص ل ا ة كلها هو القعود في ا ل ر ك ع ة التي تجيء ث ا ن ي ة بعد ا ل ر ك ع ة الفائته مثلا هذا م س ب ق دخل بعد أ ن صلى إ م ا م ه ر ك ع ة فيدخله في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ث ا ن ي ة امامه التي هي أ و ل ا ه هذه هي لكن الرقعة التي أ و ل ا ه وهو ي ثانية、إمامه. سيجلس فيها امامه امامه التشهد ولا؟ وهو هل و ه هذا ب ا ل ن س ب ة لذلك ا ل م س ب ق موضع تشهدين ومع س و ذلك يجلس اتباعا لامامه وكذلك س ل ة الصلاه ة ك ل ا انه يجلس اتباعا يعني يجلس ي وان لامامه لم ك ن ذ ل ك الموضع بالنسبة ل ه موضع جلوس وهذا عندي أ ق ر ب ا ل ت أ و ي ل ا ت ومع ذلك ليس ت أ و ي ل من هذه ا ل ت أ و ي ل ا ت كلها يعني يبراد ع ن ي ي له السدر وينثلج و ل ا والله أ ع ل م ما أ ر ا د قائل هذه ا ل ج م ل ة بها ك اذا ن شيخنا النجار عليه الله مصطفى رحمة إ مررنا بكلام لبعض العلماء مما لا يدرك لا يفهم تقلبه على الوجوه وتحمله على الوجوه ومع ذلك على أ ي وجه حملته يخرج لك شيء ي عندك ي ع ن شعث على هذا الحرف ه ه هذا فهذه يزيدها م الجملة نعم ا أيضا زيد على تلك الجملة. قال ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى باب جامع ا ل ص ل ا ة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى حامل عن عن حملها عبد قتادة عبد سجد عن عن بن بن عن بن من عن الأنصاري رضي الله عنه أن كان بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بن بن الزبير سليم أبي رضي عليه يصلي عليه ولأبي العاصي عرضيعة صلى صلى عمر عمر مالك وسلم أمامة وسلم الشمس قام الله الزرق الله الله الله الله الله فإذا سجد وضعها وإذا رسول رسول وهو قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن عامر ن عن بن عبد الله بن الزبير عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام ا ل أ س د ي القرشي التابعي ا ل ث ق ة كان من ث ق ة أ ه ل ا ل م د ي ن ة ممن أ ج م ا ع الناس على جلالته وفضله وعلمه وورعه ولكنه لم يكن بذلك المحدث الكثير الحديث كان فيما يحدثه ث ق ة ولكن لم يكن بكثير الحديث وكانت فيه حسن ط و ي ة اهل الصلاح ذكروا أ ن ه كان في المسجد فجاءه عطاؤه من بيت ماء المسلمين فوضعه بجنبه في المسجد فلما قام يريد الانصراف نسي عطاءه في المسجد وانصرف ا عطاءه يعني المال الذي يجيءه من بيت المال فلما كان في منزله تذكر عطاءه في المسجد فبعث رسولا وقاله ائتني بعطائي فقال الرسول اين تجد المال الان آ ن ل ل م ا ت متى تركته تذكرته اتظن انك تجد فقال عامر متعجبا منذ عامر ما الآن انك سبحان يأخذه الله وهل يأخذه احد ما ليس له فقال ليس احد لحسن طويته وصفاء داخلته يحسب أ ن الناس كلهم ث ل ه من ليس له شيء كيف ي أ خ ذ ه وذكروا أن ك ان ت له نعل كانت له نعل فسرقت له ف أ ب ى ان يتخذ نعلا بعدها فحدث في ذلك قال و اخشى لما لا ت ت ذ نعل قال أ خ إ ن اتخذت نعلا ان يسرقها رجل مسلم فياثر فتركت اتخاذ النعي لذلك ولما في مرضه الذي مات فيه كان مضطجعا فسمع ا صوت ا ل أ ذ ا ن وكان بيته قريبا من المسجد ولكن المرض كان به شديدا فقال أ ق ي م و ن ي أ ذ ه ب إ ل ى المسجد فقالوا إ ن ك عليل فقال أ س م ع داعي الله ولا أ ج ي ب ه فركع أ ق ا المسجد م و ه وذهب إلى ف مع ا ل إ م ا م ر ك ع ة ومات رحمه الله وقيل ك ذلك ا ن سنة إحدى وعشرين ومئة إحدى و بل مات قبيل موت هشام بن عبد الملك أ و بعيده وهشام بن عن ب د الملك مات س ة ومئة أربعين وعشرين ومئة نعم عن عمر بن من الزرق عن سليم من ابي ل ز ر ق عن أ ق ت ا د ة ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله عنه أن رسول عليه الله الله الله صلى الله عليه وسلم عنه أن كان يصلي وهو حامل أ م امامه ة بنت زينب بنت رسول ل ل صلى الله عليه ل ه و س أن رسول ل ل ا صلى يصلي الله عليه وسلم حامل كان أمامة أمامة وهو بنت زينب بنت رسول القرشية وسلم الله صلى الله عليه العاص أمامة العبشمية حفيدة أب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها وكان يحملها في صلاته ف إ ذ ا ركع وسجد وضعها و إ ذ ا قام حملها وروا أبو داود وسلم رضي إمام عائشة الله عنها قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم حلية من النجاشي أهداها له فيها أحمد من خاتم من حلية حبشي ذهب عن عليه فيه صلى له فص فأخذ أ خ ذ ه ا النبي صلى الله عليه وسلم بعود ببعض أ ص ا ب ع ه م ورضا عنها ثم دعا أ م ا م ه بنت أ ب ي العاص بنت ابنته صلى الله عليه وسلم وقال لها أ ي بنيه تحلي بهذه وفي رواية عند الإمام ابنة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءته ذلك العقد قال إلى أحب أهلي إلي فقالت النساء ذهبت بها ابنة أبي قحفة يقصدون, يقصدون ع ا ئ ش ة قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا م ة بنت أ ب ي العاص فوضعها وضع ا ل ق ل ا د ة في عنقها و أ م ا م ة رضي الله عنها لما كبرت تزوجها علي علي بن أ ب ي ط ا ل ب ي بعد موت فاطمه رضي الله عنها فلما قتل علي رضي الله عنه تزوجها بعده ا ل م غ ي ر ة بن نوفال بن الحارث ب و ص ي ة من علي رضي الله عنه ثم ماتت هي عنده ماتت عند ا ل م غ ي ر ة هذا وقيل قد ولدت لعلي ي و ل ل م غ ي ر ة وقيل بل لم تلد والنسابون متفقون على أ ن زينب بنت رسول الله و أ م كلثوم و ر ق ي ة ليس ل و ا ح د ة منهن عقيب و إ ن م ا العقب ل ف ا ط م ة رضي الله عنها فحسب نعم أن كان بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بن ربيعة بن عبد الشمس. وهو حامل أمامة بنت زينب بنت بن عليه عليه العاص بني بني بني ربيعة عبد الربيعة العاص ربيعة وسلم حامل أمامة وسلم الشمس حامل أمامة ثم ولأبي ولأبي ولأبي رسول رسول رسول وهو وهو يقول هو الله صلى الله يُصلي الله صلى الله الله قال كده وهذا على غير المعتاد ا ل ع ا د ة أ ن ينسب ا ل أ ب ن ا ء إ ل ى ابائهن ولا ينسبون الى أ امهاتهن ه أنهم أنهم وتذكر الأم ب لأنه نسبه ل ب ا ا أن ب ن ت زينب فنسبها ب عطف لأمها ثم ع د ذلك أ ب ا ه أمها الجواب عن هذا من وجهين ا الجواب على عن من الوجه ا ل أ و ل أ ن ه النسب الشريف هي بنت ر س وهذا ل رسولي بنت بنت رسوي وهذا النسب الشريف الذي يتعلق به ب أ د ن ى سبب فلا يتقدمه شيء ولا يسويه شيء هذه المزيه ة مسلمة الوجه الأول والوجه الثاني أن أبا العاص كان يومئذ كافرا وأمها كانت مسلمة فنسب أن تنسب إلى خير أبويها دينا إلى ل يومئذ و و أن أن فنسب تنسب خير ق وهو حامل أ م ا م ه بنت زينب زينب هذه بنت سيد ولد آ د م محمد صلى الله عليه وسلم وهي س ل م و كبرى بناته صلى الله عليه وسلم و أ و ل ه ن زواجا وولدت قبل ا ل ب ع ث ة قيل بعشر سنين والعلماء مختلفون اهي ولدت قبل القاسم أ م القاسم ولد قبلها زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن خالتها أ ب ي العاص بن الربيع فهو ابن خالتها ه ا ل ة بنت خويلد أ خ ت خ د ي ج ة بنت خويلد رضي الله عنهما و ل ك ن أ س ل م ت هي وبقيه على كفره أ س ل م ت وهاجرت قبل إسلام ز وكان ج ه ا بنحو من ست سنين وكان وهجرت ست لهجرتها ق ص ة ذلك أ ن زوجها أ ب و العاص كان خرج في غ ز و ة بدر مع من خرج من كفار قريش فلما نصل الله رسوله صلى الله عليه وسلم و أ ظ ه ر جنده وأوسر من أسرى أبو من الأسرى كفار قريش فرق من من جملة كان في فبعث العاص كفار قريش في فداء أ س ر ا ه م فبعثت زينب وكانت يومئذ مازالت في مكه ة ب ع ث ت يروي ا ل إ م ا م أ ح م د و أ ب و داود وغيرهما عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت لما, بعث لما بعثت قريش في فداء أ س ر ا ه ا بعثت زينب بنت رسول الله ص ي في فداء زوجها أ ب ي العاص بمال, بمال وفي ذلك المال ق ل ا د قلادة كانت ل خ د ي ج ة رضي الله عنها أ ع ط ت ه ا زينب لما أ د خ ل ت ه ا على زوجها أ ب ي العاص ف ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ق ل ا د ة فذكرته خ د ي ج ة فرق لها ر ق ة ش د ي د ة ثم قال لهم إ ن ر أ ي ت م ان تطلقوا لها أ س ي ر ه ا وتردوا لها الذيلها ففعل الناس أ ط ل ق و ا أ ب ي العاص وردوا المال ولكن أ خ ذ النبي صلى الله عليه وسلم على أ ب ي العاص وعدا ب أ ن يخلي سبيل زينب لتلحق به في ا ل م د ي ن ة وكان ذلك بعد غ ز و ة بدر بشهر كفار قريش موتورون وما زالت الصدور م غ ر ة فيها ا ل إ ح ن فوعده ل أ ب و العاص ب أ ن يخلي سبيل زينب فدعا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم زيد بن ح ا ر ث ة و آ خ رجلا ر اخر من أ ن ص ا ر وقال اذهبا فاتيا ياجيج موضع هذا ف م ك ث ف ي ه حتى ت أ ت ي ك م ا زينب فتسحباها و ت أ ت ي ا بها إ ل ي ففعل ذلك فلما قضت زينب جهازها جاء حاموها أ خ و زوجها كنانه بن الربيع ف أ ر ك ب ه ا ناقه ودخلت في ر ك ب ة الهودج وخرج بها نهارا والناس تنظر قلت لكم الناس موتورة وكفار ت قريش ينظرون ا ب ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ابنة واترهم ابنة خ ا ر ج ة إ ل ي ه في وضح النهار فتبعوها وذهبوا في اثرها فكان أ و ل من أ د ر ك ه ا رجلا يقال له هبار بن ا ل أ س و د و آ خ ر يقال له نافع بن عبد القيس ف ن خ س ا ل ن ا ق ة ف أ ل ق ت ه ا ف وكان ق ع ت ه و في بطنها شيء كانت حاملا ف أ ل ق ت حملها ومرضت بعد ذلك ي ر و ي الطبراني والحاكم عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن زينب لما قالت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة خرجت زينب ا ب ن ت ه بنته المدينة رسول... الله الله عليه رسول وسلم صلى إلى、المدينة. فتحدث بذلك القوم فخرجوا في إ ث ر ه ا فكان أ و ل من أ د ر ك ه ا هبار ا ل أ س و د فما زال يطعن و ناقه بعيرها برمحه حتى صرعها و أ ل ق ت ما في بطنها و أ ه ا ريقت دما فاشتجر فيها بنو هشم وبنو ا م ي ة لأن بنو هاشم ل أ ن ه ا منهم هي ه ا ش م ي ة وبنو أ م ي ة ل أ ن ه ا تحت ابن عمهم أ ب و العاص بنو الربيع فاخذها أ خ ذ ه أ بنو أ م ي ة فكانت عند هند بنت ع ت ب ة فكانت هند تقول لها هذا بسبب أ ب ي ك صلى الله عليه وسلم فدعا فتجئني الله الله عليه الله الله وقال ألا رسول وسلم صلى له تنطلق زيد حيثة بن ف قال زيد بلى يا بلى رسول الله فذهب أ ع ط ا النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه وقال ه عليه صلى وسلم به وأعطيها إياه قال فذهب قال زيد فلم يزل يتلطف حتى لقي راعيا فقال لمن أ ن ت قال لابي العاص قال فلمن هذه الغنم قال ل زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم قال فسار معه شيئا معه ثم ق ا ل ل ه زيد قال ه ل ل ك أ ن أ ع ط ي ك ش ي ئ ا ت ع ط ي هي إ ا ها ولا ت خ ب ر ب ه أ ح د ا قال نعم ف أ ع ط ا ه ا ل خ ا ت م فلما أ ر ا ح ا ل ر ا ع ي غنم هو أ د خ ل هذا ه ب إ ل ى زينب ف أ ع ط ا ه ا ل خ ا ت مفعرفت ه فقالت من أ ع ط ا ك ه قال رجل قالت أ ي ن قال ب م و ض ع كذا ف س ك ت ت فلما كان ا ل ل ي ل أ ت ت الموضع المذكور فوجدت, ب... فوجدت به زيد بن ح ا ر ث ة فركب ا ل ن ا ق ة و أ ر ك ب ه ا خلفه ثم انطلق حتى أ د خ ل ه ا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إ ن هند بنت ع ت ب ة لما ف ع ل ه بار ا ل أ س و د وصاحبه ما فعل بزينب أ خ ذ ت ه ا ا ل ح م ي ة أ خ ذ ه ا ما ي أ خ ذ ا ل م ر أ ة ل ل م ر أ ة فيذكرون انها أ ن ش د ت في ل هبار وصاحبه تقول أفي افي ل ل م أعيار السلم أ ع ي اعيار ر ا ل ر ل ح م ا الوحشي الله السلم ش يعني في أكرمكم جفاء ع ا ن أ ي ل ل كالحمير س م أنتم ا ج ف و غ ل غ ة وفي الحرب وفي اشباه ل ح ر ب أ النساء العواركي العوارك جم... النساء ع وفي ا ر ك السلم ا كنتم تصنعونه في بدر ا اعيار جفاء وغلظه وفي... و... وفي... وفي الحرب أ ش ب ه النساء العوارك و ل أ ج ل ما أ ص ا ب زينب رضي الله عنها لما نخس بعيرها ف أ س ق ط ت ما في بطنها و م ا وما زالت ت ه ر ا ق الدماء حتى ماتت بسبب ذلك رضي الله عنها بسبب ذلك أ ح ل النبي صلى الله عليه وسلم دمها بارب ا ل أ س و د و ا ل آ خ ر روى البخاري عن, عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إ ن وجدتم فلانا وفلانا ف أ ح ر ق و ه م ا بالنار ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إ ن ي كنت أ م ر ت ك م ا ان تحرقا فلانا وفلانا بالنار وان النار لا يعذب بها إ ل ا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما وفي روايه عند ابن حبان انه صلى الله عليه وسلم قال ان وجدتم هبار بن الاسود ونافع بن عبد القيس فحرقوهما ثم قال بعد لا يعذب بها الا الله ان وجدتموهما فاقتلوهما لكن هذا هبار الاسود سبقت اليه عنايه الله لم تدركه هذه ا ل س ر ي ة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم لم تصبه و أ ص ا ب ه ا ل إ س ل ا م ف أ س ل م و ح ا ج ر و أ م ا ا ل آ خ ر نافع بن عبد القيس فقد قال حافظ بن حجر لم أ ج د له ذ ك ر في ا ل ص ح ا ب ة فلعله مات قبل, قبل أ ن يسلم و ماتت زينب رضي الله عنها في أ و ل س ن ة ثمان من ا ل ه ج ر ة و ر و ا مسلم في صحيحه عن أ م ع ط ي ة ا ل أ ن ص ا ر ي ة رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وثرا ثلاثا أ و خمسا وجعلن ا في ا ل خ ا م س ة كافورا أ و شيئا من كفور ا ف إ ذ ا غسلتنها ف أ ع ل م ن ي قالت فلما غسلناها أ ع ل م ن ا ه فاعطانا حقوه وقال صلى الله عليه وسلم أ ش ع ر ن ه ا إ ي ا ه أ ش ع ر ن ايجعلنا أ هذا, هذا الحقو شعارا لها والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد والذي لا يليه الذي يكون فوق الشعار تسميه العرب دثارا فأشعرنها الكفن فهنيئا أي جعلنه من جسدها إياء مما يلي لزينب ب ح قال رسول ل هو صلى الله عليه س ل يصلي م كان و لابي م ن بنت ب رسول العاص ل صلى الله ه ل وسلم ولأب ي ه ل ع ا بن ربيعه ة بن عبد الشمس قال و و ل أ بن العاص ب ر ب ي عبد ة ن ع ب الشمس هذه فيه هي رواية هيا ومثل ر و ا ي ة إ ح ي ا ء ر و ا ي ة ط ا ئ ف ة عن مالك وروى هذا الحرف ابن بكير ومعنى ابن عيسى و أ ب و مصعب الزهري ومحمد بن الحسن وغيرهم قالوا روه عن مالك ولي أبي ابي ل ع ا ص العاص بن الربيع أ ب و محمد ا ل أ ص ي ل ي أ ح د حفاظ المذهب و أ ح د حفاظ ا ل أ ح ا د ي ث و أ ح د من تفاخر بهم أ ص ي ل اصله لأن ي ي بين رواية من ذكرت لكم ورواية إحياء رامل ذكرت جمع من لكم و ف ق فقال فكأنه في العاص العاص الربيع رواية إحياء إلى أبو أبو, أبو, أبو بن ربيعة بن فكأنه في رواية إحياء منسوب هو أبيه و ك أ ن ه في ر و ا ي ة غيره منسوب إ ل ى جده والعرب قد تنسبه الى الاب كما تنسبه الى الجد لكن هذا الذي قاله رده عليه القاضعيات وغيره في نسبه لأن أبو العاص هو أبو العاص بن الربيع بن عبد, عبد م بن عبد منافي بن منافي قصي بن كلاب وليس في هذا النسب ربيع فقوله ابن ربيع بن ربيعه ف وابو العاصي هذا قرشي عبشمي ل... ذكرت لكم نسبه وكان احد رجال قرشي المعدودين ا م ا ن ة ومالا وفره مال وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ن ت ه وهي ابنه خالته ل أ ن أ م ه هي ه ا ل ة بنت خويلد أ خ ت خ د ي ج ة بنت خويلد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعتم ما ذكرت لكم من كونه أ س ر يوم بدر ي ن وبعثت زينب زوجه في فدائه ق ل ا د ة أ م ه ا فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم رقها ل لقه ش د ي د ة فندب أ ص ح ا ب ه إ ل ى أ ن يطلقوا ا ل أ س ي ر ويردوا المال ففعلوا رضي الله عنه م و على أ ن يخلي سبيل زينب فخلاها ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه روى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فذكر وسلم صلى الشيخان الله الله أبا العاص عليه خطب أن ف أ ث ن ى عليه في مصاهرته وقال حدثني قال صلى الله عليه وسلم حدثني فصدقني ووعدني ف أ و ف ى لي ل أ ن ه وعده أ ن يرسلها ف أ ر س ل ه ا وفارقها على ش د ة حبه لها ولما كان قبيل فتح م ك ة خرج أ ب و العاص هذا في ت ج ا ر ة إ ل ى الشام بمال كثير له ومال كثير ل ط ا ئ ف ة من قريش فخرجت له س ر ي ة من ا ل م د ي ن ة في م ئ ة وسبعين رجلا أ م ي ر ه م زيد بن ح ا ر ف ة ف أ خ ذ و ا العير و أ س ر و ا ط ا ئ ف ة من الرجال ممن كان في العير و أ ع ج ز ه م أ ب و العاص هرباً هرب ا هرب ف أ خ ذ و ا العير وذهبوا بها إ ل ى ا ل م د ي ن ة فلما أ ظ ل م الليل ذهب أ ب و العاص إ ل ى ا ل م د ي ن ة ل ي أ خ ذ ماله فتسلل حتى دخل على زينب فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ص ل ا ة الصبح وخرج أ ص ح ا ب ه فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الناس اذا ل ن ا س إ بزينب رضي الله عنه ت س ر خ أ ي ه ا الناس لقد أ ج ر ت أ ب ا العاص ي بن الربيع فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاته التفت إ ل ى أ ص ح ا ب ه وقال هل سمعتم ما سمعت قالوا نعم يا رسول الله قال أ م ا والذي نفسي بيده ما علمت من ذلك شيئا كان حتى سمعت ما سمعت و إ ن ه يجير على المسلمين أ د ن ا ه م ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته وقالها اي بنيه اكرمي مثواه ولا يصل إ ل ي ك ف إ ن ك لا تحلين له ثم أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم السريه وقالهم ان هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أ ص ب ت م له مالا ف إ ن تحسنوا تردوا, تردوا عليه ماله ف إ ن نحب ذلك و إ ن أ ب ي ت م ذلك ف إ ن م ا هو فيء الله أ ف ا ء ه عليكم ف أ ن ت م أ ح ق به فقالوا له يا رسول الله بل نرده عليه فردوا عليه ماله كله لم يفقد منه شيئا ف أ خ ذ ه وذهب به إ ل ى قريش ورد على كل ذي مال من قريش ماله فلما استوفى ما عنده قال لهم يا معشر قريش هل بقي ل أ ح د منكم عندي مال لم ياخذه قالوا لا فجزاك الله عنا خيرا قد وجدناك وفيا كريما فقالهم ف أ ن ا أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله والله ما منعني أ ن أ س ل م عنده إ ل ا ت خ و ف أ ن تظنوا أ ن ي ذهبت بمالكم لو أ س ل م ت عندهم ولو كان إ س ل ا م ي حقا صحيحا لقلتم إ ن م ا أ س ل م ل ي أ خ ذ مالنا فلما أ د ى الله إ ل ي ك م مالكم وبارئه ذمتي اسلمت ثم انطلق إ ل ى ا ل م د ي ن ة فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بعد ست سنين بنكاحها ا ل أ و ل ومات عنده ومات هو رضي الله عنه سنه اثنتي عشره في خ ل ا ف ة أ ب ي بكر رضي الله عنه جميعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أ م ا م ة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم و ل أ ب ي العاص بن ربيعه بن عبد شمس ف إ ذ ا سجد وضعها وإذا, الله الله وضعها واذا قام حملها هذا اشكال ه على الناس لماذا ل أ ن المصلي يصلي وهو حامل طفلا هذا عمل أ م ليس بعمل عمل, عمل قليل أ م كثير كثير وحامله يحملها في الصلاه كلها زيد على ذلك أ ن ه إ ذ ا ركع كلما ركع وضعها وكلما رفع من السجود حملها يضع ويحمل, يضع ويحمل. فهذا عمل كثير. وقد تقدم لنا أ ن العمل الكثير الخارج عن جنس اعمال ا ل ص ل ا ة في ا ل ص ل ا ة يبطلها فلذلك رويت روايات عن مالك في ت أ و ي ل هذا الحديث روى عنه ان ب القاسم أن هذا الحديث في ا ل ن ا ف ل ة لا في الفريضه ة وقد تحملوا قد يحمل تحمل الفريضة قد يجوز في ا ل ن ا ف ل ة ما لا يجوز الفرد يتسامح في, في الفرض ولذلك قال ر و ى ابن القاسم عن مالك قال هذا في النفل ليس في الفرض وهذه ا ل ر و ا ي ة يشكل عليها مراه مسلم عن أ ب ي ق ت ا د ة رضي الله عنه قال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم ما يا يام الناس و أ م ا م ة بنت أ ب ي العاص وهي ب ن ه ابنته ا زينب رضي الله عنها على عاتقه ف إ ذ ا ركع وضعها و إ ذ ا رفع من السجود أ ع ا د ه ا لماذا قلنا يشكيل ل أ ن ه قال يا أ م الناس وغالبا إ ن م ا هي أ م ه م في ف ر ي ض ة لا في ا ل ن ا ف ل ل ك قال مزري و, و ا م ا م ة النبي صلى الله عليه وسلم الناس في النوافل ليس ب أ م ر معهود ورد ذ ل ك على ابن القاسم روايته ر د ا ي ه الماجري ا وردها القاضعياد وردها القرطبي في جبنه أئمة وروا ب نافع رواية أخرى عن رواية إمام المالك قالوا أخرى ذ ا في يجد حال الضرورة لا الرجل م ن ي ي ك ف ه ه ذ ا و ل م يفرق في هذه ا ل ر و ا ي ة بين فرد ونفل ن فرد م ع ا ه على هذه ا ل ر و ا ي ة أ ن ا ل إ ن س ا ن م ر أ ة كان أ و رجلا عنده مثل امامه ولا يجد من يكفيه أ م ر ه ا ف إ ن ه في هذه ا ل حال في حال ض ر و ر ة تبيح له أ ن يحملها و أ ن يرفعها و أ ن يضعها أ م ا إ ذ ا لم يكن في حال ض ر و ر ة فليس له ذلك وهذا الحمل ابن وقال ويدل ضرورة استظهره هذا الحمل ابن عبدالبر على أن هذا فعي ضرورة اجماع العلماء على أ ن مثل هذا العمل مكروه في ا ل ص ل ا ة قال ومما يدل على أ ن ه ا ض ر و ر ة أ ن في هذا العمل تغريرا في الصلاه ة كيف ذ ا يغرر بها قال ل أ ن مثل هذا الطفل لصغره لا يفهم الزجر يقول الله على المصلي تستقول تقول لا يفهم هذا. فعندما تحمل مثل أكرمكم يفهم يفهم هذا ما فعندما هذا ممن قد عندك لا يفهم الزجر أ ن ت تغرر بصلاتك ل أ ن ه إ ذ ا بالا عليك بطلت صلاتك قال فهذا يدل على أ ن ه ان ذلك فعل ضروره ثم لا يقال لماذا يحملها النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركها قال لو تركها لبكت ولو بكت لاشتغل النبي صلى الله عليه وسلم ببكائها أ ض ع ا ف ما يشتغل بحملها قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيصنع بكاء الصغير ممن لا ق ر ا ب ة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخفف النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم رفقا ب أ م الصبي مما يصيبها من اشتغال سرها بصبيها وبكائه وهي في الصلاه هذا بكاء الصبي الذي ليس بينه وبينه بين النبي صلى الله عليه وسلم فكيف ببكاء ابنته صلى الله عليه وسلم هو والنبي صلى الله عليه وسلم أ ر ا ف من كل و ا ل د ة بما ولدته قالوا ف ذ ا بما يدل على أ ن ذلك كان ذروته روي عن ا ي مالك روايه ث ا ل ث ة قالوا هذا الحديث منسوخ وهذا استظهره ابن عربي و ر ج ح ه هذا هذا وقال قالوا كان لما كان الكلام العمل مباحا في الصلاة قالوا مما يدل على إن ن في أ ه يعني يرد ع ن ي ي الان على القائها بالضروره قال انتم تقول ن هي ضروره ة لو, لو, لو لم يجد النبي عليه صغير هذه أرادت أن ولو كانت أ م ه ا م ش غ و ل ة لا ت أ خ ذ ه ا لكان غير أ م ه ا فارغا فهذا يدل على أ ن ه لا ض ر و ر ة و إ ن م ا كان هذا في الزمن الذي كان فيه الكلام والعمل مباحا ثم نسخ الله كل ذلك فليس كلام يباح و ل ي س عمل يباح إ ل ا ما كان ل إ ص ل ا ح ا ل ص ل ا ة أ ب و سليمان الخطابي ذكر حملا رابعا قال هذا لا يتصور أ ن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم عمدا في الصلاه ان يحملها ويضعها ل أ ن هذا عمل كثير قال و إ ن م ا تلك ا ل ص ب ي ة كانت أليفته خ الفته ر ج ا ص ل ل ا ة أ ي خارج الصلاه ة الصلاة الصلاة فلما في وأليفته تألفه ف تعلقت قبل ولم النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في الصلاة تعلقت به وأليفته كما كان كانت قبل الصلاة. فولم النبي صلى الله عليه وسلم عن ن يذعه به س قال ولا يتصور أ ن يكون ذلك عن عمد ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم شغله ت ذلك ل ا عالم في الخميصه علام في خميصة في حتى استبدله فكيف لا يشغله في الفاكهاني وذكر المالكي الإسكندري يشغله يشبه لا الصلاة هذا الحمل والوضع حملا حمل قال الحمل هذا خامسا هذا أ ن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم ردعا للعرب العرب كانت تكره البنات تبعدهم تبعدهن وتصغر من ش أ ن ه ن وتقرب الذكور وكانت العرب لا تحمل البنات ف أ ر ا د النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يؤدب العرب و أ ن يبين خلافه لهم في ذلك فحمل البنت حتى في ا ل ص ل ا ة إ م ع ا ن في ردعهم عن ذلك قال والتعليم بالفعل أ و لا من التعليم بالقول ف ق ا ل ا ل ط ا ئ ف ة من ع ل م ا ء بل هذا الحديث على ظ ا ه ر ي لا هو ينسوخ ولا هي في ض ر و ر ة ولا هي في ا ل ن ا ف ي ة دون الفريضه ولا هي من هذه المعاينه ذكرت و إ ن م ا ذلك يجوز وهذا عمل, ليس هو عمل كثير لو كان متصلا لكن لما كان مفرقا فهو عمل غير كثير ولكن هذا أ ي ض ا مشكيل أ اما المفرق فهو يحملها فاذا انتقل عن هذا العمل الذي هو الحمل ف إ ن ه ينتقل إ ل ى عمل اخر الذي هو الوضع ف إ ذ ا انتقل عن الوضع انتقل إ ل ى عمل اخر الذي هو ثم الحمل هذا عمل لا ي ش ك قطعا أ ن ه عمل كثير لكن مع ذلك حمله على ظاهره وكل يشبه لا يمكن القطع ب أ ن ه محمول على ظاهره و أ ن ه جائز في ا ل ص ل ا ة في علومه لهذا لانه عمل كثير وقد قررت النصوص نفسها ان العمل ا ل كثير يبطل الصلاه وليس يجزا م أيضا بان مثل هذا لا يجوز الا لضروره والا في نافذه ل والا إ لمعالج